والذين أتخذوا مسجدا ضراوع وكفر وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرقادا لمن حارب الله ركوا له من قبل ولا يحل كن إن أعدنا إلا الحسم والله يشهد إنهم لكاذبون.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 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والذنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبتروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم